يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى فيما زاده على ابن الصلاح في باب أو في مسائل الفروع التي جاءت في أمر الاتصال والانقطاع والرفع والوقف والقطع قال قوله أي عن التابعي وكذا قوله بعده منه فإذا قال التابعي من السلة كذا فهل هو موقوف متصل أو مرفوع مرسل الذي قبله يقول هذه المسألة فيها وجهان الوجه الاول ان هذا يعد من قبيل الموقوف والوجه الثاني انه مرسل يعني مرفوع منقطع قال فإذا قال التابعي من السنة كذا فهل هو موقوف متفل أو مرفوع مرسل كالذي قبله يعني إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه وجهان لأصحاب التابعي يعني منهم قال إنه موقوف ومنهم من قال إنه مرسل قال ميزاله ما رواه البيهقي من قول عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أحد الفقهاء السبع قوله السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى يعني في العيدين حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تثبيرات. هذا هو مقول القول الذي قاله عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة. السنة. فقوله السنة كذا. مر بنا انه إذا قالها الصحابي فهي مرفوعة الحكم. مقطع. لأنها مرفوعة لأن الصحابي إذا قال من السنة أراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل إن المراد بذلك سنة الخلفاء لكن هذا مما استبعده الولماء من قول الصحابي أما إذا قال التابعي من السنة فهل هو مرفوع لأننا إن قرفان إن قلنا برفعه حكمنا بالقطاع الحديث وإن قلنا بوصله حكمنا بوقف الحديث لأن التابعية لا يبلغ بحديثه بحديثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن رضع الحكم إلى الان... النبي أي الان... رفع الحديث وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكما إذا فهو مقصود من و... ورفع التابعي الحديث يكتبي إرسالة فيكون الحديث مرسلا وكثير من علماء العلم يرى إرسالة لأن المرسل وإن لم يكن حجة اجتداء لكنه إذا تبدى بمرفوع آخر أو بموقوف أو بمرسل أو بقول صحابي فإن هذا مما يعبده لذلك كان حكمهم عليه بالإرسال ملاحظين لقطة أخرى لا تقل أهمية عن رفعه وهي أن الأصل إذا قال أهل الاختصاص إن هذا من السنة المراد به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المتبادر ويحتمل أن يكون سنة الخلفاء أو سنة أهل البلد لكن في الغالب إن هذا الإطلاق يختفيه إلى تقييد ويحتاج إلى قيد يفصله عن الإطلاق عن التبادر الوارد من السماع في قولنا هذا من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وضرب لنا مثلا بحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال تكبير الإمام يوم الفطر يعني يوم عيد الفطر ويوم الأضحى عندما يصعد المنبر وقبل أن يبدأ الخطبة حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات يكبرها هذا من السنة وظاهره أنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال وحكى الداودي في شرح مقتصر المزني أن الشاجعية كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع يعني مرفوع حكما ويعتبر مرسل إذا صدر من الصحابي أو التابعي فإن كان من الصحابي فمرفوع متصل وإن كان من التابعي فمرفوع مرسل ثم رجع عنه يعني عن ذلك القول لأنهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد وعلى كل فإن كان القائل من أمثال عبيد الله بن عبد الله بن عثبة ومثله سعيد بن المسيد وابو سلمة بن عبد الرحمن وخارجه ابن الزيد أولئك الفقهاء فقهاء السبعة على تقديري وعلى تخريجي قول الإمام الشافعي في الجديد فهو أيضا يعتبر من المرسل لأنها إذا كانت سنة البلدي فهؤلاء يتابعون إنما يحكون سنة بلدي النبي عليه الصلاة والسلام والفترة التي عاشوا فيها كان جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيها في وهم إنما يقولون عن الصحابة والصحابة يحكون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن قول الإمام الشافعي قد يظهر الفرق فيه فيما لو كان الناقل من التابعين في الغير من غير أهل المدينة فإذا فسرنا أنها سنة بلدهم فقد تكون يعني ليست منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله هو السمة في المدينة وعمل أهل المدينة في الغالب أنه إنما ينقلون أمرا تواترا نقل عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن عمل أهل المدينة يصل إلى مرحلة السن العملية المتواترة ولذلك إذا ورد خبر بخلافه قدم عمل أهل المدينة على الخبر الخبر على خبر الأحاد لأنه يرى أن ما نقل بواسطة عمل أهل المدينة أكثر وأشهر وأنه بمثابة الأمر المتواكف قال والأصح في مسألة التابعي كما قال النووي في شرح المهذب يعني في كتاب المجموع أنه موقوف إذا قال التابعي من السنة يعد ذلك من الموقوفات أنه موقوف وعلى هذا فما الفرق بينه وبين المسألة التي قبله أي مسألة هذه التي قبله يعني إذا قال التابعي أخلاء المثل التي قبل هذه لأنه هو نسبها إليه نعم إذا قال الصحابي من السنة هذه قلنا لها حكم الرفع هو الذي نقله عن الإمام الشافعي في القديم أنها مرفوعة وفي الجديد أنها إيه موقوفة ويؤكد الإمام النووي بقوله إنه موقوف على هذا فما الفرق بينه وبين المسأل التي قبله يمكن أن يجاب عنه بأن قوله يرفع الحديث تصريح من رفع وهذا بما إذا قال ينميه يرفعه ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالعلماء على أن هذا مرفوع حكما أو مرفوع صراحة إذا كان من قول الصحابي وإذا كان من قول الثابعي يكون مرفوعا لكن مرسل وهنا يقول الإمام النووي رحمه الله مثله من مثل قوله من السنة كأنه يرى أن من السلمة من السنة لا تختلف عن قوله يرفعه أو ينميه أو ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا المعروف أن الإمام الشاهد رحمه الله أول ما بدأ في نشر مذهبه وفي اتخاذ أصحابه كان في العراق وله فتاوى كثيرة وأقوال ووجوه من الأقوال كلها نشرها في العراق ثم إن الإمام الشافعي رحمه الله انتقل من العراق إلى نصر وبقي في مصر وكان من جراء بقائه في مصر ووقوفه على كثير من القبايا والمسائل الفقهية ان غير رأيه في بعض الاحكام فما نقل عنه مما افتى به في الارات سمى بالقديم وما أفتى به مما نقل عنه في مصر يسمى بالجديد والمغابالي أو القولان مدون كثير منهما فإن ما نقل عنه في مصر مما كتبه عنه المزني والبويقي وغيرهم هذا مدون موجود كثير منه في مؤلفات او المؤلفات المنسوبه الى الامام الشافعي وهكذا ايضا ما كتبه عنه اصحابه بالقديم مدون لكن اشتغال تلاميذه ب ومراجعة ووراجعه مسائله ومعرفته وضوح الاتفاق والاختلاف بين الأقوال التي قالها في النصر والأقوال التي قالها في العراق جعلتهم يفرقون بين هذه الأقوال بقولهم هذا في القديم وهذا في الجديد وغالب أقواله سواء كانت في القديم أو في الجديد هي مسجلة مدونة محفوظة تنقل وتروى عنه رحمه الله إذا الذي رجحه الإمام النووي أن قول التابعي من السنة مثل قوله يرفعه وينميه فالكل يحكم عليه بأنه مرفوع لكن الرفع قد يكون صراحة وقد يكون غير صريح قال وقريب منه الألفاظ المذكورة معه يعني مع كلمات يرفعه ينميه ينسبه وأما قوله من السنة فكثير ما يعبر به عن سنة الخلفاء الراشدين قال ويترجح ذلك إذا قاله التابعي بخلاف ما إذا قاله الصحابي فإن الظاهر أن مراده سنة النبي صلى, سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا قال التابعي أمرنا بكذا ونحوه ما الحكم هل يكون مرفوعا أو يكون موقوفا فهل يكون موقوفا لأن التابعي لما يتلقى عمره من الصحابي أو أن يكون مرفوعا مرسلا على اعتبار أن الآمر والناهي إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه احتمالان لأبي حامد الغزالي الإمام المشهور الأصولي المتكلم النظار أبو حامد الغزالي يقول هذه المسألة يحتمل أن تكون من الموقوفات يعني التي تنتهي نسبة الأقوال فيها إلى الصحاء إلى إلى الصحابي لأن التابعين إنما يتلقون أوامرهم من الصحابة ويحتمل أن تكون من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنا يحكم عليه بأنه مرسول، لأن التابعي لن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه احتمالان لأبي حامد من, من الغزالي في المستفى وهذا مذكور في كتابه الذي ألفه في أصول الزق والمسمى بالمستفى ولم يرجح واحدا من الاحتمالين لقوتي وظهور كل واحد من الامرين قال ولم يرجح واحدا من الاحتمالين ابن الصباع في العدة حيث انه حكى كلام الغزالي وبقي الاحتمال قائما لمهور الوجهين قال وحتى بما اذا قال ذلك سعيد بن المسيب هل يكون حجة ايضا وجهين معروف عند علماء الحديث وعند علماء الوصول ما ينقل من مراسيل سعيد بن المسيب الامام الشافعي رحمه الله ممن يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب وحده وهو ممن يرى ان المرسل ليس بحجة وهذا القول المنسوب الى الامام الشافعي حتىه رحمه الله في نقل اختلاف بينه وبين بعض الفقهاء ونقله الامام مسلم في مقدمة الصحيح والامام الشافعي نقل عنه انه قال انه لا يحتج بالمرسل الا بمراسيل سعيد بن المسيب ووجه احتجاج الامام الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب قال لأنه علي سعيد بن المسيب من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة وسعيد ورد لسنتين خلتان خلافة عمر ولذلك عندما بدأ يطلب العلم كان الصحابة المتوافرون يضاف إلى ذلك أن سعيدا مطبق متفق على جلالته وذقته وحفظه وثم تمزية ذال ذال سعيد بن المسيب وهو أنه لا يروي إلا عن استقاد فإذا قال أو حديثا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغلب على ظننا انه تلقاه عن صحابه وعندئذ نقول ان جهالة الصحابه لا تضر فكأنه يقول اخبرني رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان هذا القول صدر منه صراحة لكان ما نقله حجة وعلى الرأي الثاني او القول الثاني وهو انه لا يروي الا عن هذا يجعلنا نطمئن ويغلب على ظننا ان الساقط ثقة وما دام ذقة فلا تبر جهالته لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله بحجية مراشيل سعيد وحاول كبير من أهل العلم أن يلحق غير سعيد بسعيد إلا أنهم لم يحققوا هذه الشروط السلامة خاصة أنه الراوي لا يروي إلا عن ثقة لأنها مما تفرج بها سعيد بن المسيد رحمه الله من هنا جاءت مسألة الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب، ولم يجد غير سعيد تنطبق عليه تلك الشروط. وهذا لا يعني أن الإمام الشافعي رحمه الله استثناء مراسيل الف... سعيد بن المسيد في الحكم ابتداءا وإنما استثناءها لما أحاط بها ولما حظها من قرائل لذلك يقول في هذه المسألة إذا قال سعيد من السنه قال يعتبر مرسل او يعتبر موقوف رجح ان يكون مرسلا وان يكون مرسلا مقبولا لما تقرر من الحكم على مراسيل سعيد ابن المسيء هذا مع ما قوله وحكى فيما إذا قال ذلك سعيد بن المسيب هل يكون حجة حكى في ذلك وجهين الوجه الأول أنه حجة على اعتبار أن مراشيل سعيد حجة والوجه الثاني أنه لا ليس بحجة على اعتبار أنه مرسل ساقط منه الصحابي ويحتمل أن يكون غير الصحابي ساقطا منه ايضا فيطبق عليه احكام المراسل قال وما اتا عن صاحب لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتا فالحاكم الرفع لهذا اثبتا وما أتا الصاحب بحيث لا يقال رأيا يعني وما يردنا من الأخبار التي توقف على الصحابي قال يقول قال أبو هريرة قال كذا دون أن ينسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يقول أيضا حكمه الرفع خصوصا إذا كان القول المنسوب إلى الصحابي مما ليس للرأي فيه مجال وما أتا صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحفول ونال صاحب المحفول الإمام الرازي الفخر الرازي وكتابه المحصول يعني من الكتب التي طبعت وحققت صاحب المحصول يقول قول الصحابي قال كذا إذا كان مما ليس للرأي فيه مجال فله حكم رفيه وضرب له مثلا بقوله نحو من أتى يعني بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر على فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم حكمه يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالكفر على من أتى كاهنا أو عرافا فصدق يقول هذا ليس مما للرأي فيه مجال ولذلك وإن كان موقوفا لفظا إلا أنه مرفوع حكما ما سمعت اشتغول يعني إذا جاءك العراف أو الكاهن في البيت هذه أنك، أما هذه فظاهرية المحبة، ها؟ والمسألة ليست مسألة أن يأتيك في البيت أو أن تأتيه في البيت، وإنما المسألة فصدقه بما يقول، ها؟ إذا من أتا كاهنا أو عرافا. تصدقه بما يقول مجرد التصديق يؤدي الى الكفر والخروج عن الملة لان في هذا تأليه غير الله جل وعلا واما من اتى كاهلا او عرافا مجرد المجيء أيضا به معصية لأنك سعيت إلى ما لا يجوز السعي إليه ويعد ذلك من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التعامل مع السحراء والعرافين لما ينتج من العلاقة بهم من تشكيك في دين الله وتشكيك في صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا يذكر الفقهاء ان مجيء العرافين والسحراء مجرد المجيء يعتبر معصية فإن صادف المجيء تصديقا فيعد خروجا عن دين الله نعود إلى موضوعنا قال ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت أو الحاكم الرفع لهذا اثبت حكم الحديث المرفوع لهذا النص يقول الحافظ العراقي ايوما جاء الصحابيين موقوفا عليه ومثله يقال من قبل الرأي حكمه حكم المرفوع هكذا عندكم في النص وهل العبارة مستقيمة والم... والظاهر والله اعلم ومثله لا يقال من قبل, الر... من قبل الرأي حتى تستقيم له العبارة ومثله لا يقال من قبل الرأي حكمه حكم المرفوع ونلاحظ أيضا حتى عند الشيخ زكريا قال ما أتى عن, عن صاحب أي عن صحابي موقوفا عليه بحيث لا يقال رأيا أي من قبل الرأي بأن لا يكون للاجتهاد فيه مجال قال حكم المرفوع كما قال الإمام فخر الدين يعني الراج في المحصول فقال إذا قال الصحابي قولا ليس للاجتهاد فيه مجال وهو محمول على السماع تحسينا للظني به يعني تحسينا للظني بالصحابي وقوله نحو من أتى أي كقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترجم عليه الحاكم في علوم الحديث معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وضع هذا الحديث تحت ترجمة وعنوان كتاب الحاكم اسمه معرفة علوم الحديث عقد فيه باب في الأحاديث المسندة والمنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي لا يذكر في سندها ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال معرفة المسارين التي لا يذكر سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبذال ذلك فذكر ثلاثة أحاديث هذا أحدها يعني هذا الحديث واحد منها إلا هو حديث عبد الله بن مسعود. وما قاله في المحصول موجود في كلاب غيره في كلاب غير واحد من الأئمة يعني الكل متفق على أنها مرفوعة حكما كاب عمر بن عبد البر وغيره يعني من علماء الحديث أو المصطلح أو الأصول قال وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه التقصي يعني في كتابه الذي سماه التقصي والغرض من ساليس هذا الكتاب ذكر الأحاديث المرفوعة الواردة في الموطع قال أدخل في هذا الكتاب عدة حادث ذكرها مالك في الموطع موقوفة يعني انتهى سندها إلى الصحابي ما أن موضوع الكتاب يعني التقصي إنما ألف لما في الموطأ من الأحاديث المرفوعة مما يدل لنصنيعي ابن عبد البر أن هذه الأحاديث وإن كانت موقوفة لفظا إلا أنها مرفوعة حكما من هذه الأحاديث حديث سهل بن أبي إيه عندكم هكذا المشهور عنه إنه سهل بن أبي حسنة وليس حنتم في صلاة الخوف وقال في التمهيد هذا الحديث موقوف على سهل في الموطة عند جماعة الرواة عن مالك قال ومثله لا يقال من جهة الرأي يعني لذلك يعد من المرفوع حكمة. يقول الحافظ العراقي وكثيرا ما شنع ابن حجم في المحلى القائلين بهذا يعني الذين يعطون الرفع للأحاديث الموقوفة نصا يجعلونها مرفوعة حكمة. قالوا كثيرا ما سمع يعني تناول ابن حزم اصحاب هذه الاقوال بشيء من التخفيه التخطئه وبرد اقوالهم وباظهار فووبه اقوالهم وفساد اقوالهم لان ان حجر رحمه الله يرى ان هذا يظل موقوفا ولا ينبغي رفعه حيث انه لم ينص على رفعه ولو كان هذا مرفوعا لا ما تأخر الصحابي عن رفعه وتسبيئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن ماذا بينيه الأصوليون وعلماء الحديث من أن الصحابي إذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال وإنما هو مما يتلقى من السمع هذا وإن لم يرفعه الصحابي فهو مرفوع حكما لما عهد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يكثرون من رفعي أو ذكر ونسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم خشية الخطأ والخلل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرهم من أن يكذبوا عليه والكذب لا يكون فقط بالاختلاق بالاختلاقي وإنما يكونوا بنسبة القول الخطأ إليه متورعا منهم رضوان الله عليه يقلون نسبة القول إليه عليه الصلاة والسلام يذكر أهل العلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبقى العامة ما أنه يتخول أصحابه بالموعظة ويروي وينقل ويذكر الأحاديث المرفوعة ومع ذلك لا يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية نقل الخطأ ومن هنا قال العلماء إن الصحابية إذا نقل قولا هذا القول ليس للرأي فيه مجال فإنه يكون مرفوعا حكما قال كقول بمسعود ما ماتا ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزلا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قال وكثيرا ما شد عبد حزم في المحلى على القائلين بهذا فيقول عهد يقولون لا يقال مثل هذا بالقبل الرأي ولانكاره وجه ولانكاره وجه ولانكاره يعني انكار ابن حزم لهذه المقاله وجه يعني نظر صحيح فإنه وإن كان لا يقال مثله من جهة الرأي فلعل بعض ذلك سبعه ذلك الصحابي من أهل الكتاب وقد سمع جماعة من الصحابة من كعب الأحبار وروا عنه كما سياتي قال منهم العبادله يعني الأربعة الصحابة الذين تبدأ اسماؤهم بأبي الله، وهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس. هؤلاء هم العباد للعربان، لكن. هذا التوجيه الذي ذكر ينبغي أن يكون قيدا يعني نقبل الأخبار من الصحابة والتي ليس لها مجال ليس لها ليس للرأي فيها مجال إذا لم يكن هذا ممن عرف أخذه عن أهل الكتاب. أما إذا لم يعرف أخذه عن أهل الكتاب فلا ينبغي أن نوقف هذا الخبر من أجل احتمال بعيد لا هو ما أحد ما أعرف أن يعني من المؤرخين من يستهبه هو يذكر أن عمر رضي الله عنه كان ينهاه من لأحاديث أهل الكتاب لأن عمر رضي الله عنه كان من منهجه يعني كان عمر لا يأذن له أو يمنعه من أن يتكلم ويتحدث عن أهل الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا إذا حدثتم عن الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه لاحتمال أن تكذب ما هو صدق وتصدق ما هو كذب لكن أن يطعن في كتاب على أنه ليس من أهل الإسلام أو أن هو يشك في إسلامه هذا إن كان فلا قول بعض المحدثين لكن لا أعرف أن من الأقدمين من قال في ذلك هو يعني ما قاله أو من قال إنما ذهب إليه ابن حزم له وجه أراد الاحتياط ولأن أحيانا بعض ما ينقل عن أهل الكتاب إنما يتناولون فيه أمورا لا يظهر أو لا يكون في ظاهرها ما يرتبط بأهل الكتاب مثل الكلام على خلق السماوات والارض والانسان ها وما الى ذلك هذا يتساوى فيه يعني لان القرآن تكلم عنه والسنة النبوية تكلمت عنه واهل الكتاب تكلموا عنه فلما كان محل اشتراك لذلك كان الاحتياط اما اذا كان المنقول منصوف او فيه ما يدل على انه خاص باهل الكتاب فهذا يعني أمر مميز وأمر معروف يعني يمكن التفريق فيه بينه وهذا يلحق بما هو للرأي فيه مجال لأننا نستطيع أن نقول إن هذا مما نقل عن أهل الكتاب فيكون من ما هو للرأي فيه مجال والحديث والبحث إنما يتناول ما ليس للرأي فيه مجال لا. يقول لماذا لم يدخل ابن مسعود في العبادلة طبعا العبادلة مصطلح اطلق واستخدم بعد وفاة عبد الله ابن مسعود فلم يدخل به عبد الله ابن مسعود لانه توفي قبل ها قبل ذلك عبد الله ابن مسعود هو اول من توفي لما اسمه عبد الله لأنه توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة وأما العباد للآخرون بالله ابن عباش تؤفي سنة ثمانين وستين بالله ابن عمر سنة اثنين وستين بالله بن العاف تأخرت وفاته وهكذا عبد الله ابن الزبير لا، الأصل أننا ما نبني عليه حكم الشرعي لابد أن يكون منصوبا إلى من كلفنا باتباعه وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حددنا الصحابي عن أهل الكتاب فهذا الحديث إما أن يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب وعندئذ يكتسب هذا الخبر الحجية لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له أو نقله له عن أهل الكتاب وبالحقيقة يعني هنا ينبغي ان نشير الى نقطة مهمة وهي ان بعض النقاد وبعض العلماء توسعوا في ردي كثير من الاخبار بحجة انها من اقوالي او من مارويا عمري اسرائيل نحن اذا نظرنا ولاحظنا ما نقله الله تعالى وما حكاه الرّب جل وعلا في القرآن عن بني إسرائيل يعني ليس شيئا قليلا. ما نقل عن بني إسرائيل كثير في الكتاب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا بعض الكتاب فلا يبعد أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم عن أهل الكتاب كثيرا. يضاف إلى ذلك معايشة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهل الكتاب الذين كانوا في البادية. والذين عرفوا بمخالاتهم للمسلمين وبوجود العلاقات سواء كانت هذه العلاقات علاقات معاملات أو علاقات خصوبات أو علاقات عداوة بين المسلمين وبين أهل الكتاب فلا يعني فيبعد جدا أن يبقى هؤلاء وأن تكون هذه العلاقة وأن ينزل القرآن الكريم يتناول أهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض لهم بحديث ولا يتكلم عنهم بشيء ولهذا فإن هذا الغلوة والمبالغة في ردي الأخبار بحجة أنها تحكي لنا عن بني إسرائيل أو تحفي لنا عن أهل الكتاب يعني مثلا تحتاج إلى نظر نعم وجد من يتكلم ويختي عن أهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم حسب الأمر كما يقولون ووضع اللقاط على الحروف وقال لنا علينا أن نزل ما ينقل عن أهل الكتاب بموازين إن كان ما نقل عن أهل الكتاب مما هو موجود في كتابنا وما نقل عن أهل الكتاب مما يوافق ما جاء في القرآن فلا بأسى لأنه قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وإن كان ما جاء في أخبار وأقوال بني إسرائيل مما يتعارض مع ما جاء في الكتاب فهذا قد أراحل الله من بحثه لأنه مكشوف ومعروف كذبه بقي ما لا يوافق بتصديق ولا تكذيب هذا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه وقولوا الله ربنا وربكم لأنكم قد تكذبونه في أبرد هو فحيح وقد تصدقونه في أبرد هو كذب فهذا الذي يتوقف عنه ولذلك لو طبقنا هذه المعايير وهذه الأحكام وهذه التوجيهات النبوية لا استطعنا أن نميز بين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما انفرد به أو انفرد بنقله أهل الكتاب قال وقد سبع جماعة من الصحابة من كعب وروا عنه كما سيأتي منهم العبادلة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. نعود إلى كلام الشيخ زكريا لين آخر ما وصلنا إليه أه؟ باقي قليل للباب قال وما رواه عن عبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة كرر قال بعد فالخطيب روا به وذا عجيب وما رواه يعني ومن الامثلة ما رواه محمد يعنى ابن سيرين عن ابي هريرة وعن محمد ابن سيرين يروي اهل البصرة او يروي اهل البصرة عن ابي هريرة ومنهم محمد ابن سيرين قال قال يعني محمد ابن سيرين يقول عن ابي هريرة قال وكرر كلمة القول ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه أضمر ذكره في كلمة قال الثانية يقول هذا حسب له الخطيب بالرفع يقول أيما رواه أهل البصرة محمد بن شيرين أن أبي هريرة قال قال فذكر حديثا ولم ينكر فيه النبي صلى الله فذكر حديث ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما كرر لفضة قال بعد ذكر أبيه ريرة رضي الله عنه فإن الخطيب روى له في الكفاية من طريق موسى بن هارون الحمال بسنه إلى حماد بن جعير عن أيوب عن محمد يا البصيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه فلعل محمد بن سيرين عندما كرر القولة القول الأول ساعله أبوه هريرة والقول الثاني ساعله ضبير يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمثل هذا يعني قال الخطيب إنه مرفوع حكما ولعل محل التعجب من العراقي هو الحكم الذي حكم به الخطيب بأن هذا مرفوع حكما ولو أنه أشار إلى أن البمير في قال السانية يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمحتاج إلى ذلك إلى ذلك التعويض. قال موسى بن هارون إذا قال حماد بن زيد والبصريون قال قال فهو مرفوع يعني صراحة لأن الممير الثاني يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال الخطيب قلت للبرقاني أحسب أن موسى عدى بهذا القول أحاديث البصيرين خاصة لأن هو يقول إذا قال حماد بن زيد والبصريون فألو خاص بأحدث محمد بن سيرين عن أبي هريرة وأن هذا الصلاح عند البصريين عموما فقال كذا يجب يعني أن يقيد بابن سيرين. قال الخطيب ويحقق قول موسى ما قال محمد بن سيرين كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو إيه فهو مرفوع قلت ووقع في الصحيح من ما رواه البخاريو في المناقب يعني في كتاب المناقب من قال قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة الحديثة هؤلاء جاء الحديث عندما أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه القبائل حيث أثنى على أسلم وغفار وبعض وشيء من مزينة من حين في فرق بين محمد بن سيرين وشعيد شعيد كان هو الذي يرفع يقول قال رسول الله وخبره برسل وأما محمد بن سيرين فيقول قال أبو هريرة قال فهو لم يرسل الحديث وإنما أسنده وأظمر ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو ما ينتهي إليه كلام محمد بن سيرين ففرق بين قول محمد بن سيرين وبين إيه؟ قول سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم